بوك تو ار تشوليش ثمانية واربعون ثمانية واربعون چوتير كارد جوكولاب انشطة العطلات انشطة العطلات تاتكي بورشكاراتش؟ هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ وكان سنان كورتباري؟ هل تمكين فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ شيكاني شانتار كاتع ببادجانوك نايتو؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ হেলজার মানে চেয়ার ভাড়ায় কুর্সি বাহার হেল হুনাশার কুর্সি বাহার بحي نووك بااجي هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استجار قرب مي صرف قرب أحب أن أركب الموج أحب أن أركب الموج مي دع في أحب أن أختص؟ أحب أن أغطس. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن على الماء. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ ডাইভ করবার যন্ত্রপাতি ভাড় আমি এখন ছবি শিখছি انا مجرد مبتدئ انا مجرد مبتدئ আমি মোটামুটি انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط আমি এটা খুব التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدًا سكي ليفت كو تاي؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ تماركاً چه سكي آجه؟ هل معكا ذلاجات سكي؟ هل معكا ذلاجات السكي؟ تماركاً چه سكي بوت ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ পাঠ্যক্রম পেতে লগন করুন ডব্লু এই ঠিকানায়